شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم إنا نستعينك ونستهديه ونستغفرك ونطور بليه ونؤمن بك ونتوكل عليك ونزمي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخرع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدّ من كفار ملحمة الله ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاه لها اللهم إلا نعوذ بك من جهد البلاء ودرب الشقاء وسوء المضاء وشماتة الأعداء اللهم إلا نعوذ بك من زوال من الدل إلا ومن الخوف إلا منك ومن الرجاء إلا فيك ومن التوكل إلا عليك اللهم إنا نعوذ بك أن نقول وشر الخلق وسوء الأحناب اللهم إنا نسألك الثمان في الأرض والعزيمة على الرش ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك اللهم قلبا سليما نسال صادقا ونسلك الله من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم وانت الله الغفور الىنا Oh, uh -huh. قَامِرُ وَالْبَاطِنُ يَا مَنْ وَالِي بِالسِّرِّ يَا رَبَّنَا يَا, يا, يا مَنْ ذَا يا بيات المستغيصين يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء اللهم انا نرى يا حي بضعانا المسلمين في سوريا وفي أرض ولا في السماء اللهم إنا نناديك ونناديك وأنت الله الفعال لما تريد اللهم كن مع إخبارنا المستضافين في سوريا اللهم احمد ماءهم وصل أعراضهم وتولى أمرهم دار جرحاهم اشف ورضاهم عاثم بالتلاهم محتاجهم أغن فقيرهم أمن خايفهم اللهم إنهم ساكين فارحمهم جوعا فأطعمهم وشردون فآوين وضع آخرهم اللهم اهدي ضار لهم تقبل تربتهم ارسل حربتهم أجل لعوتهم ثمت حجتهم سدد رميتهم كن معهم حيث كانوا ضف حظم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمأيلهم ونعوذ بك اللهم أن يوتابوا من تحفيم أنت الله يعم المولى ويعمل النصير استعنا بك توكلا عليك أنا من أيديك أنا خنات رعايا يا لهم غير معرفتهم وآياتهم مسفيق ما أهمل الله عليك من فإنهم لا يعجزونك يا انتقم يا جبار انتقم لعبادك المؤمنين في سوريا وفي مروة وفي كل مكان يا ذا المن والعطاء يا والعنح بالنيرانك واجعلنا أبنا فلقك بك وأفر عمادك إليك وأفر عمادك إليك وأبنا ناغنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عن من أغنيته وعنا الله وجع حابتنا إليك وغنانا بك يا حي يا قيوم أصلح لي آتنا وأقبل عزاتنا وأجب تعويتنا اللهم أسع الحاضرين اللهم أنيلهم أقنعهم وأجب دعاءهم وعافهم التلاو ورحمه تاو وشفق ضاو وغض يو له. اللهم أدبر أمرهم اللهم أعلم كرهم وطهر ظلومهم وحصف فروجهم ويسر قرورهم يا حي يا قيوم اشرح صدورنا للطاعات اللهم اشرح صدورنا للطاعات وذب الأجسامنا واجعنا بينك الليلة في الخير والقربات يا حي يا سبحان ربك ربي العزة كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.